وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبجوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر أنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعسف تعرفهم بسمهم لا يسألون الناس الحافة.